الله مصلّي وسلّم ودارك على سيدنا محمد. الله مصلّي وسلّم ودارك على سيدنا محمد. الله مصلّي وسلّم ودارك على سيدنا محمد. الله مرحمنا بترك المعاصي أبداً لا أبقينا. ورحمنا أن تكلف ما لا يعنينا. ورحمنا أن تكلف ما لا يعنينا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نفسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله. البال أخ الأخ الكريم براح بذكرني يقول إن الحمد لله لختمنا القرآن المرة 22 ونبدأ النهاردة المرة 23. وتفاءلت بها قلت يعني إذا كان القرآن ذكرت 23 سنة ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وربما تكون الختمة 23 دي ختام العمر أو فيها يختم العمر فنسأل الله أن يحسن الخاتمة بس الله أن يحسن الخاتمة بس الله أن يحسن الخاتمة أن يجلى كلها صالحة ولوجهه خالص هذا الشأن الشان الثاني لما نبدأ في القرآن مر حوالي 15 سنة أنا أحاول أحاول أتكلم عن سورة الفاتحه وسواء في لقاءات رمضان نوافذ رمضان خلال شهر ثلاثه وعشرين ليله مثلا على خمس عشر سنه لم اوفق انو اتكلم في الفاتح اهابها كل ما اقول عاوز اتكلم فيه اهابها لان النوافذ لقاءات تبقى ثلث ساعه ربع ساعه ما تجدش عن كده ابص على الفاتحه لقى ايه نسال الله التوفيق لكن نستفتح بالذي هو خير الفاتحه صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ام القران ام الكتاب فاتحه الكتاب قلنا سبع المثاني السبع المثاني والقران العظيم فاتحه الكتاب يا فاتحه الكتاب وام القران او ام الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن وهي هي الصلاة هي الصلاة لأن الصلاة بغيرها لا تصح لا صلاة بغير فاتحة الكتاب او أم القرآن والصلاة من غير فاتحة الكتاب خداج لا قيمة لها كأنها ليست صلاة ولما تتأمل في الفاتحة تجد فيها أمور تجسدت فيها أمور القرآن كله بمعنى أم القرآن يعني علماء قالوا ان يقولوا أن النواه أم النخلة النواة أم النخلة يعني النواه اللي بتحطها في الأرض يطلع لك منها إيه النخلة يطلع منها جزع وبعدين جريد وبعدين زعف وبعدين أرجيل وبعدين سمر وتسمر تفضل تسمر بسنة واثنين وعشر وعشرين وممكن مئة سنة فالفاتحه هي أم القرآن بهذا المعنى إن شاء الله بمعنى أنها النواه هي نواة تشوفها كده في حجمها لكن لما تتعمق فيها تجد فيها النخلة المثمرة لكن النخلة اللي هي القرآن يعني تجمع فيها القرآن زي ما النواة تجمعت فيها الحياة فحين تغرس تخرج منها الحياة في سورة نخلة فالتجمع القرآن في سورة الفاتحة بل تجمعت حقائق الإيمان وخصائص الإسلام وخصائص القرآن كلها في الفاتحة تجمعت خصائص القرآن بمعنى خصائص القرآن أنه شفاء والفاتحة شفاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقية والشافية والواقيه سميت بهذه الاسماء هي تجمعت فيها خصائص القرآن على أن القرآن تضمن أمور محددة جمعها العلماء وقالوا فيها أن القرآن له محاور خمس التوحيد لله المحور الأول المحور الثاني الرسالات والنبوات المحور الثالث الكلام عن اليوم الآخر والوعد والوعيد والترغيب والترهيب المحور الرابع. العمل والشرائع التي نزلت من السماء بها العذابه الخامس الاتعاظ بسير الاولين والاخرين لو جمحت القران هتلاقي فيه الكلام ده هتلاقي فيه التوحيد لله سبحانه وتعالى وده غالب القران يتكلم عن التوحيد وحتى لما يحارب الشرك يبقى بيتكلم يتكلم عن, عن التوحيد لله وبيتكلم عن اليوم الآخر كوعد ووعيد وفيه ترغيب وترهيب الله. بيتكلم عن نبوات ورسالات بيتكلم عن مضمون رسالة والعبادة بيتكلم عن خصص الأولين للاكتعاض والاعتبار وعلى أنه سنن من سنن الله تجري على كل الأمم كل هذا مجموعة في الفاتحة وانت لو خدت بس الخمس كلمات دول بسهم ورجعت الفاتحة تاني يعني احيانا احنا بنقول ايه ان الربع اللي قرأناه محتاج مراجعه الجزء الفاتحة مش محتاجة مراجعه الفاتحه كل الناس حفظوها الحمد لله ودي من ضمن من خصائص القران يعني اولا مضمونها مضمون القران ثاني من خصائص القرآن القرآن القران سمي قران لانه يقرا والفاتحه فرضت انها تقرا عمليا القران سمي قرانا لانه ايه يقرا قران بصيغه بامتلاء. يقول سبعان عطشان أو يقول رويان بصيغه الامتلاء فقرآن يعني يقرا كثيرا واللي ما يقراش القران كثير يقول مش عارف كلمه القران ولن ينتفع بالقران الفاتحه تقرا ايه كثيرا قربت سبع عشر مره في الفرد ولو مشيت عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقرأه 40 مره في اليوم يعني 17 مرة تقرأ في الفراء والسنن 12 وتضيف عليهم الواترة تجمعها في كترة 40 مرة كما قال بالقيم في زاد المعاد قال ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 40 ركعة في اليوم والليل سنن وفراء وقد يزيد من خصائص القرآن تقرا هي كثيرا والقران يقرا كثيرا القرآن يعرفك على الله وسوره الفاتحه تعرفك على الله القران يرسخ العقيده بعد معرفه الله توحيد الله حق الله مراد الله من خلقه موجود في الفاتحه فالقران فيه تعريف بمراد الله بمعنى إيه المطلوب من الناس والبشر كي يعملوه موجود في الفاتحة و... وأيضا ان هذا العمل الناس لا ي... يعني لا ينقادون اليه في فريقا واحد أنبيا ينقسمون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال والفاتحة بينت هذا الكلام القرآن بين أنه ما من نعمة بالخلق إلا مصدرها من الله فالثناء والحمد والشكر يجب لمن بالله وهذا ما بدات به الفاتحه بل القران قال عنه ربنا كتاب احكمت اياته ثم فصلت بلاد الحكيم الخبير احكمت اياته تجمع وتفصل تجمع في موضع وتفصل في موضع وجمعت في الفاتحه وفصلت في القران بل الفاتحه نفسها فيها احكام وفيها تفصيل سبحان الله العظيم بحمده تجد فيها حاجات محكمة وحاجات مفصلة. طبعاً إيه الكلام ده عاوز الشرح. اللي دعوز اللي شويه شوي ولا كفايه اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. بل القرآن يعني سميت سورة الفاتحة الحمد. وبدأت سور خمس في القرآن بالحمد. فالله يستحق الحمد وثناء وشكر لأنه الذي خلق خلق الإنسان وخلق ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة والله يستحق الحمد لأنه رزق والله يستحق الحمد لأنه رب تربية بالشريعة بنزول القرآن ومضمونه وتربية بالأرزاق التي وجدت في الأرض وتنزل من السماء وهذا في سورة من سورة القرآن و سورة والله يستحق الحمد لسعه علمه واحاطته بما نراه وما لا نراه وبما كان وما سيكون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكفبون سورة مين سورة مين أنعام سهلا نورت سورة الأنعام فاستحق الحمد ونظر الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ورباهم جميعا ورباهم بالرزق كما قلنا وهذا ذكر في هذه السوره ورباهم بالرزق في سوره الحمد لله شاضر السماوات والارض جاء للملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وتلات ورباع يزيد في خلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسكها لها ويمسك فما رسل مرسله من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانا تؤفتو داعش الخضر إيه وبعدين الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل الله اوجد تشريع يربي خلقه بشرع السماء الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في أرض في سوره سبع ونظرا لأنه سبحانه وتعالى خلق كل ذلك هو الغني فخلق ذلك من أجل الخلق فاستحق الحمد لأنه خلق الخلق ورباهم فالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رباهم بما أعطاهم ورباهم بما أنزل عليهم والاثنين يمشوا مع بعض ما يلقاش الناس عماله تاكل وتشرب وترتع وترمح وتشيب الشريعه ياكل ويرتع ويتمتع يبقى بهيمه بس انما ياكل ويتمتع ويعمل بالشريعه يتربى في بدنه بما يخرج له من الارض وما ينزل من السماء وتربى في عقله وقلبه وروحه بشرائع السماء بما ينزل من السماء ايضا في التربية ولذلك هو رب ولما كان الامر كذلك استحق ان يعبث ولما ادرك الخلق انه يستحق ان يعبد فجدير ان يقول اياك نعبد واياك نستعين والعباده طريقها يسير ميسور وسهل وواضح وبين بينته الشرائع لكن الانسان بجهده لن يبلغ ذلك حتى يستعين بالله يعني طريقها واضح صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم. هذا السراد المستقيم بينه القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وقال يهدي إلى طريق مستقيم بشهادة الجن والقرآن القرآن هو الصراط المستقيم وأن هذا السراد المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الصراط المستقيم واضح في القرآن لكن جهد الإنسان يقصر قاصر على أنه يبلغ هذه الهداية تحتاج إذا أن يستعين بالله ويحتاج أن يردد بالليل والنهار اهدنا الصراط المستقيم. محتاج لكذا طيب احتاج الإنسان لأن يلح في المسألة رغم أن الطريق ميسور، ولكن لأن الإنسان مفتكن مفتون مفتون بالهوى مفتون بالشهوات مفتون شبهات، مفتون بالشيطان مفتون بالإنس والجانب فحتاج إلى أن إلى يستعين برب الأرض والسماء سبحان الله العظيم بحمده ولما كان الأشياء كذلك لا بد أن يستشعر الإنسان أن ذلك تفضل من الله لأنه رحيم بخلقه بل هو راحم بكل خلقه من اهل الإيمان وأهل الكفر فهو رحمن رحيم بحين تقول هذه الآيات الحمد لله رب العالمين يقبل بتستشعر التوحيد الخالص أنه صاحب الفضل وأنه الحقيق بالعبودي بالعبادة والألوهية والربوبية والاستعانة الاستعانة لا تكون إلا بالله والمسألة لا تكون إلا لله والاعتماد لا يكون إلا على الله والتفويض لا يكون إلا لله كل هذا كذا تقول الحمد لله رب العالمين التوحيد الخالص بمعنى أن تقتنع أن كل ما هذا في هذا الكون من تدبيره وحده سبحانه ليس له شريك فتفرد بالألوهية وتفرد بالربوبية سبحانه وتعالى جل شانه ونظرا لأنه إله وغني فهو حكم عدل وإذا كان حكما عدلا فلن يسوي بين البر والفاجر فمن اهتدى إلى استراض المستقيم فهو المرضي عنه من الله ومن ضل فهو المغضوب عليه من الله من اهتدى إلى استراض المستقيم حقيق بأن يجازى سعادة في الدنيا وسياده في الدنيا وسعادة في الآخرة ورفعه في الآخرة بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم والكلام ده فيه جمال فيه كلام يتكلم فيه العلماء ما شاء الله لما تقرأ تفسير الفاتحه لابن الحين باسم الله ما شاء الله في كل لفظ يتكلم فيه صراط الذين انعمت عليهم أنت بتطلب الهداء الإسراف الذين انعمت عليهم، انعم عليهم في الدنيا بالهداية، وأنا مع عليهم في الدنيا بالبيان، بيان الشرائع، وأنا مع عليهم بأن اوجد في قلوبهم الإيمان، وجعل قلوبهم صالحة، قلوبهم صالحه لأن تستقبل شرع السماء وتنشرح صدورهم لما يأتيهم من هدي السماء. انعم عليهم أيضا بانه يجازيهم على ذلك بدخولهم الجنة ولما تقول سراض المستقيم وضحناها واضح بين واسع مش محتاج غير أن تستعين بربك صراط الذين انعمت عليهم بتقر بتقر أن هناك من اقتنع بهذا المنهج وعمل به وتطلب أن تكون معهم في الدنيا من السعداء وفي الآخرة من الناجين من عذاب النار ولما كانت الهداية لها فرعان كما قال العلماء هداية علم وبيان وهداية توفيق للعمل هداية علم وبيان يعني هداك بين لك يقول هذا يعني اهدين الطريق يعني وريد الطريق فان وإنك لا تهدي الى صراط المستقيم يعني النبي عليه الصلاه والسلام يبين يبين ويدل الناس على الصراط المستقيم وفيه ذات عمل بتاعه الله انك لا تهدي من احبب بتهدي الى صراط المستقيم تبين للناس الطريق المستقيم لا تهدي من احبب لن يقتنع بهذا الطريق ويعمل به إلا من أراد الله فالهدايه نوعين هدايه بيان وعلم وهدايه عمل في ناس اهتدت بالعلم لكن لم تعمل هؤلاء مغضوب عليه لانهم علموا ولم يعمل. وفي ناس لم تهتد للعلم ولا للعمل هؤلاء ضالون لان معرفش الست كفايه ضائع لم يعرف طريق الخير ابدا يعلم لم عليه فانت بتطلب الهدايه بأن تعلم الحق وتطلب الهدايه بان توفق للعمل به بتستعيذ من ان تكون ممن يعلم ولا يعمل وتستعيذ من ان يكون تكون ممن لم يعلم اصلا غير المغضوب عليهم والله لي لك من جمال التعبير القران وادب القران لما اتكلم عن الخير قال انعمت انت يا الله ولما اتكلم عن الجانب الثاني قال هم مغضوب عليهم بل مدخ يعني يعني لم يذكر الذي فعل الغضب او فعل الضلال انما في ذكرت في ايات اخرى انما هنا هناك يقول لك يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن هنا انعمت انت عليه لانك تطلبها من الله وادب الطلب أن تنسب الخير إلى الله والا تنسب الشر الى الله سبحانه وتعالى وكله بارادته وكله بقدرته وكله بتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه فالفاتحه ام الكتاب من هذا المفهوم والفاتحه علم وعقيده وعباده علم تعرفك على الله زي ما قلنا خلق ورزق وصاحب فضل وصاحب نعمه وهو الموفق وهو الهادي لمعرفه بالله والمعرفة بالله اول طريق الهدايه فالفاتحه تعرفك بالله وفي نفس الوقت أنت تتعهد امام الله وتجدد العهد في كل ركعه أنك على العهد الذي أخذه عليك في ظهر أبيك آدم وإذ أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أنت تقول اياك نعبد بتقرر هذه الحقيقة وحقيقة الإسلام التي هي التوحيد والتواحد الإسلام يقول لك إيه تجتمع أمة محمد على التوحيد وعلى التوحيد التوحيد واضح إياك نعبد نخصك بالعبادة وإياك نستعين ونصدد الحمد والفضل كله لك أبو التوحيد التوحد قال لكنك أنت بتصلي لوحد إياك نعبد بتكلم عن... عن... بالسلم المسلمين كلهم التوحدك بتكلم لوحدك إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم نعبد نستعين اهدنا قال لك دي رمز أو إشارة إلى التوحد الذي يجب عليها ان تكون الأمة الإنسان يتمنى الخير لكل أمة محمد وكل واحد في الأمة بيدعو بلسان الأمة لأن التوحد هو شعار الأمة كما أن التوحيد هو شعار الأم تلك هي الفاتحة وذاك بعض ما يقال عن فاتحة الكتاب فإذا كانت هي العلم وهي المعرفة فالصلاة هي التطبيق العملي لهذا العلم وهذه المعرفه عشان كنت ارتبط الفتح بالايه بالصلاه يعني الفاتحه علم ومعرفة وايمان وعقيده وعباده وسلوك واخلاق ومعاملات تطبيقها العملي هي الصلاه عبوديه لله وخضوع لله ولجوء إلى الله واسناد إلى الله وتفرغ القلب مع الله وتوجه الوجه إلى الله سبحانه وتعالى تطبيق عمل الفاتحة بأصبحت الفاتحة مع الصلاة مع وإذا كانت الصلاة هي خير ما يقربك إلى الله والقرآن خير من يعرفك على الله وبالتالي يقربك إلى الله فتحبه الصلاة ما تقرب إلي عبي بشيء أحب مما اتربت إلي عليه ولازال عبدي يتقرب إليه بالنفل حتى, حتى أحبه القرآن كلما قرأته كلما تعرفت على الله وكلما ازدادت معارفتك بالله كلما ازداد حبك لله فلو جمعت أيضا وركزت عقلك وقلبك وأنت تقرأ الفاتحة في الصلاه تحقق لك حب الله والقرب من الله القرآن يعرفك بالله ويقربك إليه ويجعلك تحبه والصلاه تقربك إلى الله وتكون في موضع محبته الفاتحة جمعت هذين الأمر فنسأل الله أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن ينفعنا بما نقرأ وبما نعلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد الله أعلم وبارك الله فيك